ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان, بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن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 ووجوه يومئذ باسره تظن ان يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقين وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى أولى لك فأولا ثم أولى لك فأولا أيحسب الإنسان أي يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ مع تحيات صد الفجر الموقع الأول لقراء البحرين.